نفاء لله غير مشرك نبي وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَن لَمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاوَاتِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيِّرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الْرِّيَاحُ فِي مَكَانٍ سَرِيقَ ذَالكَ وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لكم فيها منافع إلى أجر مسمى ثم مهلها إلى البيت العتيق ولكل أمّة جعل ما سكن يذكّرهم الله على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأعوام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 شعاير الله لكم فيها خير فذكر اسم الله عليها صوافف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لي ينال الله لحمها ولا دمها